ونفى وهو غربي فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الراجيم ان هؤلاء لهم سلطان على الذين امنوا على ربهم ارت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 لسان الذي يلحدون إليه أعجلي وهذا لسان عربي مبين الذين لا يؤمنون بآيات تعذيبانه إلا من أكره وظلمه مطمن من إيمان ولكن ما شرح بالكفر صداق الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا. 1,